آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا كبير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 وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بِيَنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُ Anfiquوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل Aulaihka a'vomu dharajatamminan al-lazineen anfaatkuu minn baadu wa qataluu Wakulun wakadallahu al bima t'a'amaloon الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ bisminurikum قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ Bisurilla hob Bat inufi hiru Ahmed to avoiru ينادونهم ألم مَعَكُمْ معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم, وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء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 Inn al-mustaddiqin wa al-mustaddiqat wa akaradu Allaha karadhan hasanay yu'da'afu lham yu'da'afu lham wa lham ajum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 مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لعب وَلَهُ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِي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 سابقو إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله Zalik faḍlillāhi yuṭihi min yashā, waAllāhu thul faḍl al-ʿāzīm. Ma aṣāb min musībati fi al-ard, wa la fi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 فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا